افتتحنا موضوعا جديدا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وهو صفه الكفر بالطاغوت إذا كنا قد علمنا ان من لم يكفر بالطاغوت فقد نقض لا اله الا الله وتحدثنا قبل ذلك عن الطاغوت وعن هيئه الطاغوت وجناحي وجناح الطاغوت اللي هو عبادة غير الله عز وجل والتشريع مع الله عز وجل وكل ذلك بفضل الله عز وجل كانت الأدلة عليها حاضرة ووصرة ومجمع عليها ثم تكلمنا عن عوارض الأهلية ثم ها نحن قد انتهينا إلى مسألة صفه الكفر بالطاغوت الذي كما تقرر لن يعذر فيها ولن يعمل عارض فيها إلا عارض بسئة الإكراه عارض الإكراه فقط وهو الإكراه الملجئ كما بينا ذلك في اللقاءات الفئة وكنا تكلمنا عن أن إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه وعن الذين معه وقلنا الذين معه اللي ربنا اصحادها دعال فيهم الأسوة الذين معه هؤلاء هم الأنبياء في كلام لبعض أهل العلم أنهم الأنبياء هذا دين الأنبياء أيها الأخوة قال إيه إِنَّا بُرَآءُ منكم كل الأنبياء قالوا كده إِنَّا بُرَآءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتكلمنا عن البراءه من اعتقاد غير من اعتقاد عباده غير الله عز وجل اعتقاد بطلانها ينبذ البراءه ان براءه اعتقاده بطلان عبادة غير الله عز وجل ولو قلت لك اللي ساوحدثك ان شاء الله عز وجل عن الكفر بالطاغوت دلوقتي كلام يعلمك فيه المبادئ طبعا احنا بنتكلم هنا عن القدر بتاع الفطرة لان احنا بنتكلم عن عن قدر الفطرة اللي هو اصل الدين وبتكلمك عن احكام الفطرة اللي يتبعها الواحد ال اللي, اللي ساوحدثك عنها ان شاء الله عز وجل وارجع احدثك تاني لما في شرح لك بقية هي الديمقراطية وإيه توصفها تعيشها حنتكلم عن إنها ثورة من صور الطاغوت الذي لابد أن يكفر به فننزلها على واقع هذه الأشياء مرة أخرى إن شاء الله عز وجل وقدر يبقى عندنا اعتقاد بطلان عبادة غير الله عز وجل إن براءة منكم ومما تعبدون من دون الله وقلنا أن يديش باطلك بالبراءة والاتقذار لهؤلاء لدين الطاغوت وعبادة في غير الله عز وجل لبستقذرها وذكرت لك في ذلك أثارا ثم قوله تعالى كفرنا بكم لا نؤمن بكم ولا بما تعبدون ولا بما تنهجون ولا بما تعتقدون ولا بما وقع في آرائكم مما ترون بيننا وبينكم مسافة كفرنا بكم وكما تعلم انه الكفر هو السكر اصله اللغوي السكر ولذلك يسمونه الزرع الكافر لانه يكفر الحبة يعني يسترف ولذلك ذكروا المغفرة انها منه المغفر منها المغفر, المغفر, المغفر, المغفر ونحوه، فقوله كفرنا بكم كفرنا بكم طب ممكن نزل بس ال افتح حفر يعني خلي التشقق فيها عشان ال نشوف خلاص نظامنا بقى يا رجاله خدت بقى حضرتك بقى ها يبقى ان تعتقد ان تعتقد بطلان هذه العباده وقلنا اللي يعتقد بطلانها ما يتقاطعش معاها وبعدين ايه كفرنا بكم بيننا وبينكم حائل اين وبينكم بينكم مش ممكن ابدا يحصل بيننا وببعض بعض تقاطع بيننا حائل بيننا وبينكم انت شيء وانا شيء زي ما قلت لك كده في اللقاء اللي فات انا مش عايز اشوفك خالص ولا تكلمني خالص ولا تفتح معايا الموضوع ما تكلميش خالص لن اقبل لا أعتقد القبول ولا أقبل منك القبول ولا أقبل منك هذه العقيده لا يمكن ولذلك قلنا الاستنباط الضغطي أخوة هو أن يكون بينك وبينه حائل أن يكون بينك وبين أن تكون في جانب وأن يكون الضغط فيه وأن يكون الضغط في جانب الآخر فليس بيننا وبينكم هذا شيء أي شيء سواء كان من اشياء ولا أي بعض سواء كان من أبعاظ فإن أبعاظكم مهلكة فكيف بكوامدكم قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم في الله إن الله عز وجل إنما حكم على هؤلاء بالرد لأنهم تركوا من الدين البعض وفقوا فيها هؤلاء الكفار بعض الأمر فلذلك لا نوفقهم في كل ولا في بعض ولا في بعض البعض وبعدين مش اربع سنين ونوفقهم على تعطيل الشجاعة مفيش كده ولا اربع سنين ثانيه حتى تهمت ده؟ ثم كفرنا بكم تركنا ما انتم عليه لابد ان تكنوا كما أنت ما هم عليه تتركهم مطلقا هو ده مما المقتضى مجانبه الطاغوت قلنا في اللقاء اللي فات تكفر به باطنا تعتقد بطلانه واعتقد انه باطل في الباطن وينضح ذلك على ظاهر ان تتركه عشان كده مش ممكن ابدا حد يبقى داخل في الشرك يقول لك والله انا عارف ان ده باطل بس هنعمل ايه مفيش هنعمل ايه كعندك عندك مسلك شرقي عندك. عندك اللي هو الاكرام المرجئ بس عندك؟ ما عندكش عندك؟ يبقى, يبقى, يبقى, يبقى ايه يبقى ان برايا منكم ومما تعبدون من دوننا فازمت ذلك والا فهؤلاء لا يستمعان لا يمكن ابدا ان يستمعان زي ما قلنا في اللقاء الفائت ضدان لا يستمعان ولا يرتفعان فلا بد من تركه اذا لم تتركه فقد خالطته واذا ابقيته على حاله فانت في موضع وهو في موضع اخر على حد قول الأول صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربين وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده قلنا أنه لا بد أن يكون هناك أصل البغضاء واتخاذهم عدو في قلب تقول بغض من قلبك وقلنا ان البغض يا اخوه غير التكفير اللي بكلمك عن اصل الدين والقدر الفطري البغض غير التكفير التكفير حكم شرعي اسمه بيجي بعد الرساله يعرفونك النبي صلى الله عليه وسلم تعرفه من الشريعه التي نقلها الانبياء كما تذكر لك الاجماع على ذلك من كلام شيخ الاسلام وغيره ان شاء الله عز وجل ولكن القدر الفطري هنا هو ايه القدر الفطري هو البغض ده انك ببساطة لو احبابت ما هو عليه تبقى مش موحد لانك انت احبابت التسليف مثلا عارف اللي بتقولك ما بعديش على كميسة ابدا لما خش احط فلوس واولع تامعي وبتقول كده على الهوى وان انا اصلا بحب المتسامحة ومتاع دي كفر دي كفر, كفر. ليه بقى؟ لانها صححت هذه الملة الفقل ده صححتها اعتمدتها لأنها نقضت أصل الدين لأن أصل الدين الكفر بكل دين غير دين الإسلام وقال يرى أنه لا يصح وإلا لا تصح له الشهادة لو فكر ينفع الإسلام وتنفع النصرانية تنفع اليهودية تنفع المسلسية لا يبقى ما لا لا تصح يصح له شيء. وده اللي حيجي لك بقى من جملة بلاوي الديمقراطية إن كله يتكلم وكله كمان يطلب عقدته هذا التخليص؟, التخليص؟, التخليص? يبقى لا ان يكون هنا اشياء ان يكون هناك عداوه في الباطن والظاهر بس الظاهر بقى على قدر المستطاع زي ما قلنا يبقى عداوه الباطن ما كلام اللي في باطني بغض جاء ما قلنا عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول لهم كده ما عشر القولش لسه منكم احد على مله ابراهيم غير ويمكن عليهم كيف تسبحون الشهر وقد خلقها الله وانبت لها العشب تذبحون على غير اسم الله في اشعار ورقه بن نوفل وهو ينكر على الاصنام وغيره هم في الاساس ورقه بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل و الله بن جحش وعنضر بن الحويدي هؤلاء جماعة كده قالوا الدين ده باط كان في فوزه بالفتره كانت الضباط اللي الدين ده مش عارف يعملوا اصنام تعال ندور بقى على حد يرشدنا كيف نعبد الله ذلك يا اخوه زيد بن عمرو بن الفهري كان موحدا احنا شغله ده زمان ما انه كان كان يعبد الله وحده فمش عارف شعور ايه عبده ايه لكن كان لا لا يذبح لغير الله عز وزاد ابدا ولا ياكل من مذبح لغير الله كان يقول كده لما واحد قال له قول قال يا بني انا لا اكل من مذبح لغير الله ما باكلش كده لكن ما كانش تعرف العباده اللي هي بتعرض بقى فكان يعمل فكان إذا غربت الشمس استقبل الكعبة ثم قال اللهم إني لا أعلم لك عبادة أعبدك بها ثم يخر سجدا او قالوا يركع وقتين يعني يسجد سجدتين من نفسه كده فتتواطن كده لكن اظهار هذه العداوة إنما يكون على قدر المستطاع المستطعبة لأنها ممكن أبقى مقدار شار العداوه العداوة لتقتل تؤذيني عذر شديد مثلا فخلاص يبقى لها اصداري وزيحة يبقى لها ان شاء الله لما ناتي بقى في المولاة والمعادات هنتكلم فيها لكن عايز اقول لك القدر الفطري الذي هو من اصل الدين بغض الكافرين البغض تكون بغضا لكل دين غير دين الاسلام ولكل من على غير دين الاسلام فاظهار العداوة والبغضاء في الظاهر والباطل وعرفة احكامها البغض لهؤلاء مع الدوام وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله واحد طيب هو ايه دعوه بقى للتعدي لكي تتجاوز الحاج؟ لا نحن نتغطف لا يمكن جنب إلا وبين الحب ابدا لأن لو احببته لأجل دينه كفرتنا لأنه ستجينه زي مرتبك خلاص نقط أصل الإسلام لكن تكون هذه البراءه منه هي الإطار العام لأنه ابتداء منك ابتداء من عدوه ابتداء عارفين يا إخوة لو كلامك حصل، تكون كل في حسبها الغزو الفكري الغزو اللي حصلها ده عندي فكرة بتاعت حد من الكفار جايب هالي لبيديون ولا جايب هالي غيره سامسياتي ان شاء الله معنا يا عندي فكرة جايب هالي انا ابتداء حولها وبدأت من الحاجة لا اقبل منك الا ما سهج له الكتاب والسنة ويومها اكون قد قلت بالكتاب والسنة ولم اقول بقولك لو قلت لي حاجة مباحة لو قدمت لي حاجة لو قدمت لي كباس شاي حشك فيك ممكن تعمل في حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى يهودي بمسلم ابدا الا دار بباله ان يقتله صور زي? والقصة المشهورة ان الامام المسجدل رحمه الله الناس فجأت لقول ان هو دكتور طبيب ويعلم الطب وعالم العلماء الحديث فقالوا من اين لك علم الطب? قالوا وعكتوا مرة حصل لي مرة شديد كده فلم يجدوا اطب من يهودي كان افضل دكتور يقدر يشوف العلاج يعني يقدر يقوم يبحث عنه بجد يعرف العلاج ده hazardous قوي كان يهوت فلما شفان الله عز وجل قال لي بصراحه قال له بصراحه كده لولا الميثاق اللي هو الميثاق الطبي ده ان احنا يعني ما ينفعش اخونك وكده لا قتلتك وفزعت بك المسلمين حطيتك سم ولا حاجة واتنتك قال فانكسرت لذلك نفسك فطلبتوا علم الصدق حتى انا اكفر المسلمين المثالة دي خدت بالك من الموضوع ده ما خلى يهودي بمسلم قبله الا دار بباله ان يقتله. لما تبعى عارف المقدمات والمبادئ دي ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ولا تكونوا بنتميع الديل حتى ان تثبوا خالص اي حاجة خالص كما تأذكر لك ان شاء الله بعض امثلة كده فراعية يعني يعني طبعاً ده مش طبعا مش, مش هو صلب طول الدين. عم نتكلم بمثالة إيه البراءة عموما, عموماً إن أنا عموماً أتبرأ من أولئك أبغى بها. بها. لكن بعض الأحكام قد يسألها الإنسان لكن ما عايزة لك إن هو ده ما يخرج من لا إله إلا الله شوف بقى بركة لا إله إلا الله هذا كل يخرج من أصل نحن تقوله كل بعد كده تتشريعه كل الإسلام هتلاقيه مركب على لا إله إلا الله إذا علمت هذا انه دائما عدوك ان لا يمكن يكون في بيني وبينك مهادنة ابدية ابدا ففيش حاجة ابدا اسمها السلام الدائم اللي كانت بقوله ده مفيش الكلام ده وانما ممكن تبقى هدنا يتأكيد لما نقف شاء الله على باب الجهاد نتكلم في القضية دي اه ممكن ففيه هدنا في طلح في حاجة انما يكون ان احنا خلاص كده صارتك يبقى انا اقريت شركك ربنا قالوا وقتلوهم حتى تكون فتنة قال لي محمد اتدري ما واحد أتذلم الفتنة؟, أتذلم الفتنه في الشرك يبقى انا يا سته ازالوا قاتل لحد من في الشرك من على الأرض خالص أو يدخل الشرك تحت ذل حكم الاسلام فهو ده اللي بيقول لك عليه بقى ان ده ما ينفيش إن في بقى بير وفي اقساط آه في عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يقول لي ايه اعطيتم جرانا اعطيتم جوام جران يهودي لما ذبح الشات اعطيتم جوام يهودي يوم يقولوا له نعم يستكشفوا ادي اعطيتوا جار اليهودي اعطيتوا جار يهودي يقول نعم وبعدين نسكت شويه كمان يقول اعطيتم جار اليهودي فقالوا يا ابا عبد الرحمن اكثرت ان تقول اعطيتم جارنا اليهودي ونقول لك نعم فقال اعذرني فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ان انه, أنه سيورثه يبقى انا قاعد باسع الافتر يوزي ده خنجرنا ما هو موكافر اه اه بس عنده عقد زمة بقى بيدفع الجيزية عن يد وهو صار اللي نفوها النهاردة وقالوا عفى عليها الزمن عشان تقاطعوا مع اهل العلمانون فمش ممكن يقولوا في جيزية النهاردة عشان حيقولوا الزمون بالمساواة يبقى المؤمن كالكافر تبقى في زي؟ يبقى العداوة والبغضاء يا اخوة بالضابط اللي يقولوا كده كده دي ابدا لا يمكن يكون بيني وبينك محبة على دينك لا يمكن إلا أن يكون إلا أن تدخل في الدين توحد الله عز وجل وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون ذلك ليس بيني وبينك ليس بيني وبينك مفاجأة عشان كده الفكرة نفسها كانت فكرة خطا زي ما حباين لك قديس ديمقراطين نفسها بتكتاب تعريفها بأي ايه هي خطا في حقيقة خطأ اتداءاً ليه؟ لأنه أفنزع المسلمين كالمسلمين؟ الديمقراطين بتلقاه المسلمين كالمسلمين أما الله فيقول لا ونحن مع ما يقول الله عز وجل سبحانه واضحاً إذن بقى هنا عندنا من البغن هل من البغض التكفير وما هي أمارة الشريعة في العذوة والبغضاء؟ خلي بالك من من من دول وزيروا إن شاء الله وعز وجل عليهم في اللقاء الآتي أسأل الله عز وجل عز وجل أن من منا إذا دعى بدر وإذا نهى انتهى وعقل مسواه فهدى النفس وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.